قل إ ئ ن ك م لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين و ت ج ا ل و ن له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها, وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء ا ل س ا ئ ل ي ن ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللارض ائتيا طوعا أ و كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى في كل سماء أ م ر ه ا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 فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار, له بالليل والنهار وهم لا يسامون ومن الماء أنك أنزلنا آياته عليها الأرض خاشعة فإذا ترى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 ولئن رجعت إ ل ى ربي ا ل ذ عنده ل ن ل ح س ن ى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ و إ ذ ا أ ن ع م على ا ل إ ن س ا ن أ ع ر ض و ن ا بجانبه و إ ذ ا مسه الشر فذو دعاء عريض